أنا ملكت الكون بحاملوك وياك انت حبيبي انا باللحظة دي انا حتتغير حياتي وحتبقى احلى مع حبنا حبيبي انت وانا بينه قلبي واحد روح Habibi حبيبي كل يوم يا حبيبي حبيبي habibi حبيبي من زمان انا قلبي اتمنى زيك واللي زيك مالوش وجود معك ده الامان انا عمري ما لاقي زيك جمالك انت فاق الحروب انا في الدنيا دي موجود علشانك انت بس انت وعيوني بعيش الدنيا ليك والباقي بعمر كله حبك في دمي وبغير Zdjęcia حصرياً على نغماتي